وَ يعلمَّهُمُعَطينَ لُ وَق إ لخوان وَق إ لخْوانهَلُم إِ وَق إين لخوان هلَل إلَن وَلاَا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 ذا ذهب الخوف سنقوم بالسنه الحذاد سنقوم بالسنه الحذاد اشرحتنا للخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وَإِذَا يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَرَوْنَهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا لَكَانُوا فِي الْأَغْرَاضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِنَا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا إِلَّا قَلِيلًا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 وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال, رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ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 كفروا بغيض لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيض لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروا من اهل ذاب من سيصيص وقد فتك قلوبهم وحده فريقا تقتلون وتكسرون فريقا وأورثتم أرضهم وديارهم وأموالا وأفضل لم تطهرها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها, وزينتها فتعالين امتعكم فتعالين امتعكم واسبحن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكم أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم بفاحشة